بسم الله الرحمن الرحيم وها مَا أَنظَنَّ عَلَيْكَ الْكُفَّارُ آمَنْتَ شَكًّا So لغوم ما في السماء ಅನ್ oh. Ah, oh, ah, oh, ah, oh. ah. bam فَلَا نَاءَ عَنكَ إِنَّكَ إِنَّكَ دَيِّنٌ ಐ وأن... a oh. ಒನ್ um. Oh لون لون كون دان تسا Ah يز اون حي ಹು <bubble> <bouncing> in the ಪಂಚನ once quan un gel immense i lang q ಈ Oh ಶ್ರಮ